إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقُذْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْكِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ انِيٌّ قَوْمِي فِي كِتَابٍ تَأْخُذُ فِيهِ في الْيَمُّ تَبْدُو فِيهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُ عَدُوُّهُ وَعَدُوُّهُ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ على من يكفله إذ تمشي فتقول هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحذن فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحذن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ فِي نِئَةِ أَهْلِ مَدْيَنَ تعالى قدري يا موسى هل تجترين في اهدي مريلك فدي على قدري يا موسى وصنعتك بنفسي, وصنعتك بنفسي اذَهَبْ أنت, انتَ وَاخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبْ انتَ وَاخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ, إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى فَقُولَا لَهُمْ قَوْلًا لَّكِنَّهُ عَلَّمَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قُلْ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أي يُطْعَى عَلَيْنَا أَوْ ان يَطغَ قَالَ يَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَقَبُ أَن يُطْعَى عَلَيْنَا أَوْ ان يَطغَ قَالَ لَا تَقَافَ اني معكما اسمع وارى انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا اننا رسولا ربك فارسل معنا فاتياه فقولا فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ ربك اذكري ما هذه ايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قد أوحي إلينا أن العذاب على من تذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي كل شيء خلقه ثم هدا قال ربنا الذي أعصى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون